نبدأ اليوم في هذا الدرس الواحد والعشرين من سلسلة شحي متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكان رحمه الله تعالى نبدأ كتابا جديدا من كتب هذا المتن المبارك ألا وهو كتاب الزكاة وهو كتاب من أجل أبواب هذا المتن نحاول إن شاء الله تعالى أن نورد فيه أهم المباحث الفقهية المتعلقة بالذات دون كبير تفصيل كما هو نهجنا في شرح هذا المتن وقبل أن نقرأ ما نود شرحه في هذا الدرس نورد شيئا من أو متوطئة معينة لكتاب الزكاة هذا فأول ما نقوله هو في معنى الزكاة لغة وشرع، فأما المصدر اللغوي لكلمة الزكاة فمن فعل زك زك الشيء إذا نما وزاد وزك فلان إذا صلح، فالزكاة إذن هي أصل لغوي يجمع معاني البركة والنماء. والطهارة والصلاح ونقل الإمام الناووي رحمه الله تعالى عن الواحدي أنه قال أن هذه الحصة المخرجة من المال هي زكاة له لأنها تزيد في المال ولأنها توفره ولأنها تقيه من الآفات فلذلك سميت زكاة له وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك بأن نفس المتصدق تزكو تتطهر وتصلح وماله يزكو بمعنى يطهر ويزيد في المعنى لذلك فالنماء والطهارة المتوفران في الزكاة ليس مقصورين على المال فقط ولكن أيضا على نفس المزكي ونفس المتصدق كما قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أي تطهرهم هم وتزكيهم هم بهذه الصدقة ثم حكم الزكاة في الإسلام هو أن هذه الزكاة هي ركن من أعظم أركان الإسلام وقد ورد بيان ذلك في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كاملاً وأخرجه البخاري كذلك بروايات مقاربة ومتفرقا في صحيحه وفيه بيان أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وورد نفس المعنى في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما المتفق عليه بني الإسلام على خمس ثم ذكر الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها ومنها الزكاة فهي إذن ثالثة دعائم الإسلام وهي ثابتة بالكتاب ركنيتها ووجوبها ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع كما أنها قرنت في القرآن الكريم بالصلاة في آيات متعددة بلغت كما ذكر بعض أهل العلم ما يقارب 82 آية 82 آية قرنت فيهما فيهم فيها الصلاة والزكاة، فهذا يدل على عظيم أهميتها. كما أنه قد وردت أحاديث ونصوص تقرن فيها الزكاة بالصلاة بالشهادتين ويبين كأن هذه هي أهم دعائم الإسلام وركائزه دون ذكر باقي الركائز منها حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وكانت هذه البعثة سنة عشرة سنة في سنة العشرة للهجرة كما جزم بذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مما يدل على أنه في هذه السنة كانت كل شرائع الإسلام قريباً قد تمت بما فيها الصيام والحج وغيرها فعند بعثه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب وهذا نوع من أنواع ما يلهج به الناس في هذا الزمان ويسمونه بفقه الواقع أي إنك تأتي قوما أهل كتاب لهم واقع معين فكيف يكون تعاملك معهم وكيف تكون دعوتك لهم؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة الله لا إله إلا الله وأني رسول الله الشهادتان أولا التوحيد قبل كل شيء فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ثم بعد ذلك فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة فرض من فرائض الله عز وجل فهي إذن تعبدية ولكن ليست تعبدية محضة ليست عبادة صرفة بل فيها أيضا معنى اجتماعي ولها علة محسوسة معروفة وهي في قوله تأخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فيه بيان أن الزكاة هي أيضا عبادة مالية نعم هي عبادة ولكن أيضا فيها معاني التكافل الاجتماعي وفيها معاني اجتماعية واقتصادية معروفة فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم أي اتقي أن تأخذ من أفضل أموالهم أو تتحرى أحسن ما عندهم من أموال تأخذ منها الزكاة واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وهذا حديث صحيح أخرجه الجماعة وكذلك قال الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فجعل التوبة كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية فجعل توبتهم في شهادة أن لا إله إلا الله يعني التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلق التوبة بهذين الركنين فدل هذا على عظيم أهمية هذين الركنين. ثم ما قالوا في هذا الباب هو أن الزكاة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، لذلك فجاحدها كافر. من ينكر وجوب الزكاة فهو كافر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا امتنع يعني شخص اذا امتنع من أداء الزكاة منكراً لوجوبها وهذا هو معنى الجحد لها فإن كان ممن يخفى عليه ذلك لسبب من الأسباب إما لأنه حديث عهد بالإسلام أو لأنه في بادية نائية لا تصله شرائع الإسلام أو غير ذلك لم يحكم بكفره بل يعرف بوجوبها وتأخذ منه فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره هذا مسألة واضحة وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك يعيش في بين ظهراني المسلمين ومسألة الزكاة هذه متواترة بينهم معروفة مشهورة مستفيدة فعند ذلك إن أنكرها فبجهده هذا تكون عليه أحكام المرتدين وتصدق عليه أحكام المرتدين والرد دولة يا الله بالله تعالى لذلك نفس, نفس هذا الكلام الذي نقلته هنا بالمعنى قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الفقهي العظيم المغني في الفقه وهو في الفقه الحنبلي والكلام السابق ذكره النووي في المجموع وهو في الفقه, الشافع في الفقه الشافعي المجموع شرح المهذب للشراز فقلنا إذن من جحدها فقد كفر ومن هنا يعلم الخطر العظيم الذي عليه بعض الناس وبعض المتفيهقين في هذا الزمان الذين يزعمون بأن الزكاة غير صالحة لعصرنا هذا أو بأن الزكاة قد عوضتها أنواع أخرى من الأموال التي تؤخذ من طرف الحكام من ضرائب أو غيرها فلا شك أن أمثال هؤلاء على خطر جسيم مسألة فرضية الزكاة متى كانت وردت في الآيات المكية أوامر متعددة بالحظ على الزكاة ولكن مطلقة فجاءت آيات تبين أن للسائل والمحروم حقا معلوما في الأموال وجاءت آيات في الحظ على إطعام المساكين وآيات فيها وعيد شديد من عدم إطعام المسكين وآيات فيها أن الزرع يجب أن يأخذ منه حقه يوم حصاده إلى غير ذلك فاستشكل بعض الناس ذلك لأن من المعلوم أن الزكاة بما هي مقادير معروفة وأنصبة وغير ذلك لم تفرض إلا بعد الهجرة ولكن الصحيح أن يقال أن في الفترة المكية كانت الزكاة مطلقة متروكة لكرم المزكي ولما يمكن أن يعطيه ليس لها مقدار معين ولا نصاب محدود ولا غير ذلك فلما جاءت السنة الثانية للهجرة على قول الجمهور في هذه المسألة كانت فرضية الزكاة في كل نوع من أنواع الأموال وبينات بيانا مفصلا. وقد ورد الترغيب العظيم في أداء الزكاة في أحاديث متعددة وفي آيات كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم من هؤلاء هم الذين في هم المتقون الذين هم في جنات وعيون وقناة فهذا الترغيب في أداء الزكاة وكذلك قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله النتيجة أولئك سيرحمهم الله يعني أولئك مستحقون لنيل الرحمة من الله سبحانه وتعالى كذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقال أهل العلم فجعلوا إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض إن تم التمكين في الأرض فعند ذلك من الغايات التي يجب أن ينتبه إليها الذي يمكن له في الأرض إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وروى الإمام الترمذي بسنده عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة هذه الأولى ما نقص مال من صدقة لأن المال الذي يؤخذ الصدقة التي تؤخذ من المال هي تزكية له وطهارة له ووقاية له من الآثات ولا يمكن أن تنقص منه هذا هو الشرع ولا ظلم عبد مظلمة فصابر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فق ثم ورد أيضا الترهيب من منع الزكاة في آيات وأحاديث منها قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوما يحمى عليها في نار جهنم وفتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني حديث فيه وعيد شديد جدا من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أي هذا المال مثل له على شكل شجاع أي الحية الذكر هذا هو الشجاع أقرع بمعنى لا شعر له قال قالوا لكثرة سمه له زبيبتان أي نقططان سوداوان فوق عينيه يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة هذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم للآية سيطوقون بما بخل ما بخلوا به يوم القيامة كذلك روى الإمام مسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وليس المسألة متعلقة فقط بالعذاب الأخروي، بل هناك أيضا المصائب الدنيوية المتوقعة عند ترك الزكاة ومنعها، منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط، أي في معجمه الأوسط. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا بتلاهم الله بالسنين. وفي حديث آخر ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولولا الب... ولولا البهائم لم يمطر وهذا يمكن أن يصدق على هذه الحالة التي نعيش فيها والتي منع فيها أكثر الناس زكاة أموالهم فصرنا إلى ما صرنا إليه من ابتلاءات ومحن وفتن أما العقوبة الشرعية لمانع الزكاة فالمسألة على نوعين أو صنفين أولهما الذي يمتنع الشخص الواحد الذي يمتنع عن أداء الزكاة مع اعتقاده بوجوبها لأنه إن لم يعتقد وجوبها كفر مع اعتقاده بوجوبها ويمتنع عن أدائها فعند ذلك تأخذ منه الزكاة قصرا تأخذ منه الزكاة قصرا ولا شك أنه يأثم بامتناعه عن ذلك الحاكم عليه أن يأخذ منه الزكاة قصرا ولا يأخذ من ماله أزيد من ذلك يعني لا يأخذ إلا الزكاة الواجبة عليه هذا عند جمهور العلم، ولكن عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي في مذهبه القديم أن وقد رجع عنه الإمام الشافعي بعد ذلك أن الحاكم يأخذ منه الزكاة ويأخذ منه بعد ذلك شطر ماله يأخذوا شطر ماله واعتمدوا في ذلك على حديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومن أراد مزيد تفصيل حول هذا الاسناد الذي هو مثل اسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده فليرجع إلى كتب مصطلح الحديث إذا كتاب البعث الحديث أو غيرها من الكتب يمكن أن يجد بغيته في مثل هذا الاسناد، فيه كلام طويل جدا في هذا الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها الشهد عندنا من أعطاها مؤتجرا أي طالبا الأجر فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله وشطر ماله حقا عزمة, أي حقاً عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى بمعنى آخذوها وشطر ماله بقي الكلام عن إسناد هذا الحديث وهل يصح أم لا فيه كلام طويل يمكن أن ترجع فيه إلى ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب نيل الأوطار فقد فصل تفصيلا طويلا في الكلام عن هذا الحديث وما في أسناده من مقال ثم أورد حجج الذين يقولون بهذا القول يعني أخذ الزكاة زائدا عليها شطر المال ثم رد أفاد في رد هذا المذهب إلى غض ذلك فترجعوا في ذلك الباب هذا عن الشخص الواحد أما الطائفة ذات الشوكة التي تمتنع عن أداء الزكاة فهذا لها معاملة أخرى ذلك أنها تقاتل حتى تعطي الزكاة وتنتهي عن منعها وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويوت الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله هذا حديث صحيح متفق عليه هذا الحديث إذا أضفنا إليه فهم الصحابة بل إجماع الصحابة على قتال ممتنع الزكاة وذلك في حروب الرد زمن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يفهم أن المسألة واضحة لا جدل فيها وهذا عام في كل طائفة ممتنعة عن أداء شريعة من شرائع الإسلام المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة وليس خاصا بالزكاة طيب بعد ذلك نمر إلى شرح ما أراده ما ذكره في المتن وهو وإن كان المتن طويلا فشرحه أقصر منه قال رحمه الله تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلَّفًا باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم فصل إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاه ثم في كل خمس شات فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاضٍ أو ابن لبون وفي ستٍ وثلاثين ابنة لبون وفي ستٍ وأربعين حقة وفي إحدى وستين جاذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم كذلك فصل ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مئتين وواحدة وفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة وواحدة وفيها أربع ثم في كل مئة شاة فصل ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَيَتَرَاجِعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عوار ولا عيب وَلَا ولا وَلَا ولا وَلَا أَكُولَةٌ وَلَا ولا وَلَا مَاخِضٌ وَلَا فَحْلُغَنَةٌ طيب المفردات هنا صعبة بعض الشيء ويبدو في لأول وهلة أن المسألة صعبة أو فيها نوع من الكلمات الصعبة ولكن إذا شرحناها يبدو الأمر أسهل من ذلك بكثير. فأولا قوله تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. كلامنا هنا عن قوله إذا كان المالك مكلفا بمعنى أن الزكاة يؤديها لا تجب إلا على في مال المكلف والمكلف هو المسلم البالغ العاقل. ثم الكلام عن الحرية نرجئه ولا نتكلم عنه. هل تجب على العبد أم لا؟ هذا كلام لا نرى الإفاضة فيه الآن بقي الكلام عن البالغ والعاقل إذن في مال الصبي والمجنون هل تجب فيه الزكاة أم لا ها هنا خلاف معروف بين أهل الفقه مذهب الجمهور في هذه المسألة هو وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وهذا قول عدد من التابعين والأئمة منهم عطاء وجابر بن زيد ومنهم طاووس ومجاهد والزهري هؤلاء كلهم من التابعين ثم هو قول الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك وهو قول مالك وقول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق يعني تقريبا كل الأئمة وسفيان بن عيينة وأبي عبيد هذا أبو عبيد هو أبو عبيد القاسم بن سلام وله بالمناسبة ما دون أن تكلم عن الزكاة له كتاب من أحسن ما كتب في الموضوع ومن الأصول المعتمدة في هذا الباب وفي أبواب الأموال بصفة عامة هو كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام طيب وهو قول جماعة من الصحابة وغيرهم أبو حنيفة تفصل في المسألة فقال أن في مال الصبي والمجنون الزكاة في زرعه وثمره فقط يعني في الزرع والثمر فقط أما بقية الأموال فليس فيها زكاة قال ابن حزم ولم يسبق إلى هذا يعني لم يسبق إلى هذا التقسيم لم يتقدمه أحد إلى مثل هذا التقسيم أما يعني لا أريد أن أفصل كثيرا في أدلة الفريقين ولكن يكفينا دليل الجمهور الذي هو قول الراجح دليل الجمهور هو أولا عموم الآيات والأحاديث التي فيها الأمر باخذ الزكاة منها قوله الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة عموم ليس فيه تخصيص معين وغيرها من الآيات والأحاديث ثم أكثر من هذا حديث أخرجه الشافعي عن يوسف ابن ماهك وهذا تابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الحديث مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم وفي رواية في أموال اليتامى ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبها الصدقة وفي رواية لا تستهلكها الصدقة هذا حديث مرسل صحيح الإسناد كما ذكر ذلك الإمام البيهقي والنووي وغيرهم الإمام الشافعي كما تعرفون هو أكثر الفقهاء تشددا في قبول الحديث المرسل لأن عامة الفقهاء يأخذون بالحديث المرسل أما الشافعي فقد اشترط التكلم هنا عن الفقهاء لا عن أئمة الحديث عن الفقهاء أما الشافعي قلنا اشترط شروطا معينة في الأخذ بالحديث المرسل مع ذلك فقد أخذ بهذا الحديث المرسل لأنه عضده بأشياء أخرى منها أقوال الصحابة الذين لم يخالفوا في هذا الباب. كلهم قالوا بهذا المسألة ولم يخالفوا. مش كلهم يعني الصحابة الذين قالوا بالمسألة لم يخالفوا. كذلك حديث آخر أخرجه الطبراني بإسناد صحيح كما ذكر ذلك الحافظ العراقي زين الدين العراقي رحمه الله تعالى أن عن أنس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التجروا في أموال اليتامى. لا تأكل هذا الزكاة، لا تأكل هذا وقد هذا الحديث كما قلنا اسناده صحيح كما ذكر العراقي وحسنه الحافظ بن حجر كما ذكر ذلك عبد الرؤوف المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي، فهذا أيضا دليل معتمد وجه الدليل في المسألة أنه إذا كانت رأ... إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتجاري في مال اليتيم خوف أن تأكلها الزكاة ذل على أن الزكاة واجبة في مال هذا هو وجه الدلالة من هذه الأحاديث ثم قلنا عدد من الصحابة ورد عنهم هذا الوجوب منهم عمر ومنهم عائشة ومنهم علي وابن عمر وجابر وغير ذلك ولم يخالفهم أحد إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم طيب قلنا إذا كان المالك مكلفا قلنا المسلم المكلف هو المسلم البالغ والعاقل بقي الكلام عن المسلم يعني عن ضد المسلم عن الكافر هذا إجماع أن فريضة الزكاة لا تجب على غير مسلم هذا إجماع لا تجب على غير مسلم لذلك فهو لا يطالب بها وهو كافر فوق ذلك لا تكون دينا في ذمته إذا أسلم إذا أسلم لم يطالب بأداء الزكوات التي لم يؤدها حال كفره دليل ذلك كما ذكر الإمام النووي هو حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فإنه كما استدل بذلك النووي طالبهم بالفرائض بفرائض معينة بعد الإسلام يعني طالبهم أولا بإسلام شهادتين ثم بعد ذلك طالبهم تلك الفرائض ولم يعكس المسألة ثم نمر إلى قوله باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم طيب بيان المقادير والأنصبات سوف يأتي فيما بعد شروط وجوب الزكاة فيها هو بلوغ النصاب أي أن تبلغ هذه الأنعام نصابا معينا بعد ذلك تجب فيه الزكاة ولا زكاة فيما, أقل فيما هو أقل منه بلوغ النصاب وحوالان الحول أي أن يمر عام كامل وقد بلغت هذه الأعام ذلك النصاب وأن يعني على ذلك النصاب أو فوقه لمدة عام كامل وهذا مسألة إجماع مسألة إجماع مسألة حوالان الحول فيها إجماع هناك شرط ثالث وهو أن تكون هذه الأعام سائمة سائمة السائمة هي التي طرع من الرعي المباح في أكثر العام لقصد إما الدر يعني هذا اللبن وغيره أو النسل أو التكثير يعني من الماشية أو غير ذلك أو الزيادة أو غير ذلك هذه هي الإبلو الأنعام السائمة هذا الشرط اشترطه جمهور أهل العلم وخالف فيه الإمام مالك والليث بن سعد قال ابن البر وهو بالمناسبة إمام المالكي يعني من أئمة المذهب المالكي ورغم ذلك قال لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث بن سعد من فقهاء الأمصار يعني في عدم اشتراط هذا الشرط دليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل أربعين وسوف يأتي الحديث يعني قال سائمة أشنو وجه الدلالة من المسألة؟ قوله سائمة هذا هو ما يسمى بمفهوم الصفة في علم الأصول مفهوم الصفة نوع من أنواع مفهوم المخالفة فهمت؟ بمعنى أن هذا لا يمكن أن يكون لغوا يعني لو كانت هذه هذا الكلمة سائمة ليست شرطا فعند ذلك يكون ذكرها كعدمه بمعنى أنها لغو وهذا مما ينزه عنه النص النبوي النص النبوي ينزهه عن اللغو لذلك فذكره سائمة دليل على أن هذا شرط ومفهومه أي مفهوم المخالفة وهنا الصفة لأن هذا نوع من أنواع مفهوم المخالفة مفهومه أن الإبل إن لم تكن سائمة لم تجب فيها الزكاة فأخذ بهذا الشرط جمهور أهل العلم ولا داعي إلى تفصيل، مسألة الأصول هذه مفهوم الصفة ومفهوم مخالفة، تراجع في كتب الأصول شرط آخر أن لا تكون عاملة ما هي عاملة؟ هي التي يستخدمها صاحبها في الحرف أو في حمل الأتقال أتقال أو في الزراع أو في غير ذلك هذه يستخدمها صاحبة عاملة تعمل في هذه المسائل فهذه ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة قد جاء في هذا المعنى آثار متعددة عن الصحابة وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وخالف في ذلك الإمام مالك كذلك لأنه عنده شرط معين عنده مذهب معين في مسألة زكاة الحيوان هذه لذلك خالف في هذه في هذا الشرط كذلك وإن كان بعض فقهاء المالك خالفوا الإمام مالكا منهم ابن عبد البر إمام ومنهم العز بن عبد السلام وغيرهم خالفوا الإمام مالك في هذا في عدم اعتبار هذا الشرط قوله لا تجب إنما تجب منه في النعم النعم هي الإبل والبقر والغنان معناه أنها لا تجب في غيرها بقي الكلام عن الخيل والبغال والحمير هذه لا زكاة فيها إلا إن كانت للتجارة عند ذلك تصبح من عروض التجارة نتكلم عنها في مبات إلا تكلمنا عن التجارة أما غ... عند ذلك فليس فيها زكاة طيب لحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد عن علي رضي الله عنه أنه قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق لا صدقة فيهما عن الخيل والرقيق لا صدقة فيهما وهذا نص في الموضوع هذا الخيل ما فيش صدقة وهذا في الباب آثار وأحاديث عن الصحابة وغير ذلك وهذا هو قول الجمهور هذا قول الجمهور هادشي الشيء بالنسبة للخيل السائمة كذلك أما بالنسبة للخيل التي تستعمل في مسألة معينة أو الخيل التي تكون في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك هذا إجماع على أنها لا زكاة فيها إجماع هذا معرف طيب نبدأ نصاب الإبل الكلام الذي ذكره وهو كلام طويل الذي ذكره الإمام الشوكاني هنا ملخص من أحاديث متعددة فيها بيان نصاب الإبل ومقدار الزكاة التي تجب فيها وهذه الأحاديث أهمها كتاب أبي بكر الصدق الذي أرسل به إلى الأمصى وفيه بيان الأنصبة وقال أن هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن هذا النصاب الذي جاء في حديث أنس يعني الذي في كتاب أبي بكر الصديق يعني لا, لا أقرأ لكم الحديث لأن لخصه الإمام الشوكاني هنا وهذا الحديث أخرجه الإمام بخاري ولكن مفرقا لم يخرجه كاملا أخرجه الإمام البخاري مفرقا في صحيحه وهو حديث صحيح لا شك في ذلك بل فوق ذلك قد وقع الإجماع على ما في هذا الحديث على ما في هذا الحديث وقع الإجماع عليه إلا فيما بعد المئة والعشرين يعني إذا زادت الإبل على مئة هذا فيه خلاف والراجح هو قول الجمهور وهو الذي ذكره الإمام الشوكاني هنا ولا نفصل كثيرا في هذا الباب بقي فقط أن نشرح لغويين هذه الكلمات قال إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شات ثم في كل خمس شات فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ما هي ابنة مخاض؟ هي الأنثى من الإبل التي تبلغ التي أتمت سنة واحدة ودخلت في السنة الثانية شوف قال الكلمات التي ستأتي من بعد فيها هذا التحديد بالسن فقط إذن دخلت يعني في السنة واحدة ودخلت في الثانية سميت كذلك ابنة مخاض لأن أمها قد يعني أصبحت صالحة للحم يعني في مخاض وهي مستعدة للحم من جديد نعم أو للولادة من جديد ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون طيب ابنة لبون هي اللي في سنتين ودخلت الثالثة علاش ابنة لبون لأن أمها قد ولدت وصارت ذات لبن فهي ابنة لبون طيب وفي ست واربعين حقة حقّة هي في السنة الثالثة وسوف تدخل إلى السنة الرابعة مسائل واضح أيني، ما فيهاش حقّة لما سميت حقّةً لأنها استحقّت أن يطرقها الفحل فهمت حقّة وفي إحدى وستين جذعة الجذعة هي اللي في السنة الرابعة وتدخل إلى السنة الخامسة وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة هذا واضح يعني لكي تفهم المسألة عملش جدول معين بينك وبين نفسك وتضع فيه هذه الأنصبات فالمسألة مفهومة في غاية السهولة بقي نعم أفصلها في الأسئلة لأن يعني إذا دخلت في هذا الباب لن أخرج من نصاب البقر ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة وكذلك دليله هو حديث معاذ بن الجبل الذي لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وقال له وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فإذا زادت على الأربعين فلا شيء في الزائد إلى آخره إلى آخر الحديث وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن وغيره وصححه الإمام ابن عبد البر وكذلك يعني صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل نصاب الغنم هذا أيضا واضح جدا لا أقرأه لأنه واضح ودليله أيضا الحديث السابق الذي ذكرنا حديث كتاب أبي بكر الصديق ففيه نصاب الإبل والبقر والغنم فيه نصاب الغنم كذلك بل أكثر من ذلك نصاب الغنم فيه إجماع في إجماع كما نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى طيب بقي الكلام عن مسألة الأخرى هي مسألة الجمع والتفريق قوله ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب معنى هذا الكلام أولا دليله ثم معنى دليله حديث أنس أن أبا بكر كتب إليه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وفي هذا الحديث ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هذا هو محل الشاهد عندنا ثم فيه وما كان من الخلطين فهي ترجعني وسوف وسوفئة الكلام عليه هذا حديث رواه البخاري وغيره عادين أعطي صورة لأن لكي تطرح المسألة صورة الجمع بين مفترق عندنا نفر ثلاثة ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة طيب يعني إن كان لكل واحد منهم أربعة نشات ماذا يعملون خشية الصدقة يجمعون بين هذه الشياه هذه الشياه الأربعين لكل واحد فتصبح مئة وعشرين فعند ذلك لا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة كما في النصاب لأن قال يجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وحدة وعشرين فمئة وعشرين مثلها مثل أربعين فلو أنهم تركوها متفرقةً لكان على كل واحد شاة واحدة ولو جمعوها عند ذلك تصبح مائة وعشرين ففي هذه الحالة شاة واحدة عليهم كلهم فهذا خشيط الصدق هذه صورة الجمع بين المتفرق صورة المف التفريق بين مجتمع مثلا أن يكون لرجلين لرجلين مائة شات وشاة واحدة يعني مئتين وواحد طيب مئتين وواحد فيها فيها شاة طيب هذا هو المقدار فيها ثلاث شيا لأن أي فيها ثلاث شيا طيب فيفرقونها ياك فيها ثلاث شيا فيفرقونها لكي لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة أنت إلى فرقها غد الصبح واحد نصب لأقل من مئتين لكل واحد فاللي أقل من مئتين فيه شاة واحدة أي يصبح لكل واحد شاة واحدة بينما إلا كانت مجتمعة رأى وصلة للنصاب اللي تجب فيه ثلاث شية فهذا صورة أيضا فالمهم عندنا أن هذا هو الجمع والتفريق وهو عام سواء في الذي يزكي أو في الذي يجمع الزكاة على القول الراجح الذي يزكي مخصوص جمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع والذي يسعى الساعي اللي يرسله الحاكم لجمع الزكاة كذلك لا يفعل هذا لكي يكثر من الزكاة التي سيأخذها هذاك مخصوش يعملها لكي يقلل والآخر لا يعملها لكي يكثر بل الحال تبقى على ما هي عليه لمجتمع مجتمع لمفترك مفترك طيب قوله ولا شيء في ما دون الفريضة هذه مسألة إجمع يعني الما دون النصاب ليس فيه شيء ولا في الأوقاص الأوقاص هو اللي يكون بينه بين فريضتين بحال كيف قلنا مثلا يجب في أربعين من الغنم شاتن إلى مئة وعشرين يعني بين أربعين ومئة وإحدى وعشرين هذه الأوقاص ليس فيها شيء زائد بين فريضة وفريضة عندنا فريضة في أربعين ثم فريضة في مئة وإحدى وعشرين لا شيء بينتهم تبقى على الحال اللي السابق اللي هو أربعون فقط هذه الأوقاص إن كلامتي يظهر صعب ولكن في غاية سهولة وهذا محل إجماع وقد وردت النصوص ببيانه بل في حديث عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأوقاص لا فريضة فيها وهذا حديث حصنه صحاة الشيخ الالباني بشواهده في كتابه إرواء الغليل قوله وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية لما ورد في الحديث السابق الذي ذكرناه وما كان من في فيتراجعان بالسوية هذا هو نص الحديث وهو عند البخاري طيب الخلطة يعني خلط الأنعام فيما بينها على نوعين إما خلط الشيوع وإما خلط جوار خلط الشيوع هو أنه مثلا لنفرض رجلان ورثا جماعة من الأنعام يعني قطيعا من الأنعام ولكن ليس لا أحد فيهما يعرف المقدار المخصص لأن هذه الأنعام توالدت وزادت وكذا لا أحدهما لا يعرف المقدار الحقيقي الذي له من هذه الأنعام إنما كلاهما يملكان هذه الأنعام هذه خلطة شائع يعني المال شائع بينهما لا يدري أحدهما ماله الخاص هذه خلطة شائع خلطة الجوار هي أن يكون لكل واحد منهم مال معين أنعام معينة مخصوصة هذا مالي وهذا مالك ولكنها متجاورة في الكلأ وفي المرعى وفي المبيت وفي الراعي وفي غير ذلك هذا هو الخليطين طيب أوسع المذاهب في الباب هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وهو أن الخلطتين معا سواء خلطة الشيوع أو خلطة الجوار لا تؤثر في الزكاة لا تؤثر في الزكاة بمعنى أن المال ديال الشخصين يصير كمال واحد تؤدى عنه الزكاة واحدة سواء ان كان جيوار أو شيوع الآخرين يفرقون بعض الناس يفرقون يقولك إلا كان شيوع فهما من واحد إلا كان جيوار فيفرق بينهما وكذا إلى آخر ويعني أرجح المذاهب والله أعلم في الباب هو مذهب الشافعي هذا هو الأرجح لأدل لا ولا أولي الله معنى التراجع بالسوية هو معنى مثلا لنفرض أن كل واحد منهما عنده 20 عشرون شاتا عنده 20 شاتا جمعها فهي أربعون شاة فيها شاة واحدة أخذها ساعي جل الزكاة ذلك نقصت شاة ولكن هذه الشاة لا ندري من ممن نقصت من مال هذا أو من مال هذا يتراجعان بالسوية بمعنى بالنقد يكون تراجع فيما بينهما بالنقد بالقيمة بقيمة هذا الشيء الذي نقص كأنهما يقسمانها يتجب ثمنها قيمتها فيقسمانها وكل واحد يأخذ نصف الثمن هذا هو التراجع بالسوية ما لا يؤخذ في الزكاة لا تؤخذ هذه الأنواع التي وردت في حديث متعددة بحقيقة. هذا الذي جمعه الإمام الشوكاني جاء في حديث متعددة في كل حديث تجد نوعا أو أنواعا من هذه الأنواع التي لا تؤخذ لا يأخذها الساعي في الزكاة أشرح فقط من الناحية اللغوية معاني هذه الكلمات الهارمة هذه معروفة هي الكبيرة السن التي سقطت أسنانها من كبر سنها هارمة ذات عوار قيل قولا إما العورة وإما المعيبة التي فيها مطلق العيب مطلق العيب لذلك فذات العيب قال ولا عيب ذات عوار ولا عيب العيب مطلق جميع أنواع العيب مثل الجرباء فهذه ذات عيب ومثل اللئيمة ذات الشرط اللئيمة اللئيمة هي اللي تبخل باللبن يعني لبنها قليل جدا وتبخل به إلى غير ذلك الأكولة هي العاقر من الشياه الأكولة هي العاقر من الشياه هذه أيضا لا تؤخذ في الزكاة الربا قال ولا ولا أكلة ولا ربا الربا هي التي تربى في البيت للبنها فقط بحكم في في بعض البوادي يربون ما عزًا واحد من الماعز أو كذا أو من الشياء أو ما أدري يربونه في البيت لا لا تكون سائمة مع غيرها من الغنم تربى في البيت لأجل اللبن هذه أيضا لا تؤخذ بالذكر ولا ماخذ الماخد هي الحامل ولا فحل غنم الفحل الغنم هو الفحل يعني الذكر الغنم الذي يكون معبدا ل تلقيح الـ يعني الـ الشياه وغيرها من الأغنام الأخرى فهذا ليأخذ لأن فيه ضررا كبيرا على صاحب هذه الأنعام وصاحب هذه الأموال وهذا آخر ما ذكرناه في زكاة ما أردنا شرحه في زكاة الحيوان بعد ذلك يبقى لنا درساني تقريبا في لإنهاء كتاب الزكاة زكاة الذهب والفضة زكاة النبات ثم مصارف الزكاة ثم صدقة الفطر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ثم بعد ذلك هكذا تبقى في كل مئة شاد عمل جدول وسيظهر من الشكل سهل جدا بكل <تصفيق> أربعين شك في ذكاة الإبل اشنو قلت لي معرفتش انا بالنسبه لي يعني, <محما> يعني 120 <محك> بعد وعشرين ال 120 اذا زدتي 40 كل الا زدتي 40 يعني 100 160 هذه ابنة لبون بعد ذلك من مئة و حتى المئة و لا بلاتي طيب مئة <تصفيق> و أشوف أحدى إلى مئة بعد مئة مثلا مئة و فيها هذه مئة فيها فيها مئة ثلاثين فيها 40 40 40. 50, 40 لا فيها 50 وجوج ديال أربعينات يعني إذن فيها حقا وابنة لابون دي. مئة أو ثلاثين شنية. 50 وجوج ربعينات 140 أشفيها فيها جوج خمسينات وربعين إذن جوج ديال ابنة لابون جوج خمسينات جوج ديال حقا واحدة 150 هكذا 150 ثلاثة ديال خمسينات إلى اذا حق ثلاثه ديال حقات <تصفيق> ما ما ادري الجماعه شنو حقات ولا حقاق وهكذا 160 تبقى غادي فهمتي تبقى تشوف يعني كيف تعمل هذه الا كنت في الرياضيات راه تفهم وطبيعي يعني شحال من وشحال من 50 فيهم والاوقاص ما فيها شيء يعني احنا غير العشرات أما اللي بيناتهم كيكون ها اللي قبلوا بين 140 و 150 على 140 طيب نحاول نتكلم عنه في الذاكرة تذهب ويفضده نتكلم عنه تفصيل نفس الشيء من في الفرق نحاول يعني تفصيل فيه وهل ينتقص يعني إلى الحول وش يبقى مستمران أو إلى غير ذلك من التفاصيل نتكلم عنها في مبدأ